بسم الله الرحمن الرحيم وانفجر وانيا النعش والشفق والوقت والليل اذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر الموت كيف صنع ربك بعاد يرى به لات عينا الذي لم يخلق مثلها في البلاد رسم الذين جاب الصخر بالواد وفي دعونا للعوساء الذين ضفروا في البلاد فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ إِنَّ رَبَّكَ لِلْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَهَمَّ الْمَلَأُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ الظُّرَّ فَقُولُوا رَبِّي يَهَانُنَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَاتَّقُوا لِتُؤْتُوا أَسْلَمًا لَّمَّا وَتَحْمُونَ الْمَالَ أُذُنًا جَمَّا كَلَّا إِنَّهُ دُكَّ فِي الْأَرْضِ وَلَسْتَ دُكَّ فَجَلَّ رَبُّكَ وَالْمَلَأُ صَفًّا صَفًّا وجيء يوم نذل جهنم يومئذ يتذكر الانسان ان شمر امنا له الذكر يقول يا ليتني قد دمت لحياتي فيومئذ الله يعذب على نارهم احد فلا يوثق وثاقه احد يا ايتها النس المغمئ ان ينجي ان الى ربك راضيا ربنا فلخف عباد وهذا يخرج منك